فقد جاءكم بشير ونذير فالله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً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 إن فيها قوما جبدين وإنما لم يدخلها حتى يخرجوا منها فإي يخرجوا منها فإن داخلون قال رجل من الذين يقاتلون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب فإذا زاد قل سموه فأنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن